أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول قد الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم ويقولون الطاعة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 سولي و اينا قول وقانت في سبيل الله لا تكن لو فوق الا نفسك وحر الله ان يكف بسا الذي والله هو اشد باسًا واشد انتقالا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا موسوعه النابلسي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم من بينكم وبينهم ميثاق أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاء لفضيله الدكتور محمد ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتلة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم قتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو انكم وهو مؤمن فانتحر وقبلت مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم رب天地 مُؤمنا، فمن لم يجد فصيام شهاعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا من متعمدا فجزا Peut-être سلام المست مؤمن تكتبون على بالحيات الدنيا فترون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغان كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن لا يستغي نقام جاءتم منه وغفرته ورحمة وكان الله غفور رحيم. قُلْ كُلٌّ مُصْطَبَعٌ فِي الْأَرْضِ قُلْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ يطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل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 وَإِذَا واذا فِي في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين لك لكم عدو مبینا واذا كنتم فإذا أقمت لهم الصلاة فالتقوا مقائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا أسلحتهم، والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلته. لا جناح عليكم إن كان بكم أذميا من مطر أو كنتم مرضا أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيت الصلاة فاذكروا فَذَا فَمَا لَنْتُمْ فَأُفِيْ فِيْ مُصَلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنين تألمون فيف إنهم كما تألمون وترجون من الله ما لا ما لا وكان الله عليما حكيما. إن كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخ فسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثما يستغفون من ولا يستخفون من الله أهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما ويكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجددا ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أو إثما ثم ما يراني به بريئا فقد احتمل بهتان وافم مضيلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما منهم أي يضلواك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونكم من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلم من لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم